qlna ya 122-وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 123-فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 124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 148- يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بِعَهْدِكُمْ بعهدكم وإيايا فارهبون 149- وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا وَلَا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ